السلام عليكم ورحمه عليكم السلام عليكم السلام عليكم الله, الله وبركاته يا شيخ الله. الله يبارك فيك الأخوان يستمعون إليك الآن يا شيخ الأخوان يستمعون إليك الآن في درس الشيخ عادل المنصور صحيح ها؟ البخاري وانتهينا من الدرس نبغى نسمع الكلمة إيه نعم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رسل الله رسول الله وعلى آله وصحبه وسلموه دار أما بعد هذه فرص سعيدة للقاء الأبناء لا مناقصهم من وجههم تمارس صبية بالإلتزام مهنياً وعلميًا وأخلاقياً فهذا أدى الرصيحة من الله تبارك وتعالى كل وعمل لا تطرين عمل سب الله وصل وسلم نصرح لكم مع ما لكم اغفر لكم ذلك يضع الله الرسول السادة السعودة العظيمة في هذه الآية يوديه المؤمنين إلى ما يصعوا في دينهم ودينهم وقرأهم وقال قليلا واخرابيا والجلاب كل ما حظمه الله من شرك وبداء وبلالة واخلاق رضيئة وقال من اخلاق ورسال الامة رسول الله ذكر الله. الله بأنه انا قلب العظيم نبيه وإنك لعلى خلق عظيم. بارك الله فيكم فتخلقوا بالأحلاق الإسلامية ونرسل الصدق في القول والأمل والإخلاص لله تبارك وتعالى والأعمال الصالحه التي ذكرت في هذه الآية وإذا كنا بهذا يصرح الله لنا عمال ويدخلنا الجنة إن شاء الله اوصيكم بالتاخي فيما بينكم واحترام العلماء وأساتذتكم السلفيين الداعين الى الله تبارك وتعالى ومنهم ان شاء الله الشيخ عادل منصور انه ان شاء الله يتمسح بعلميه عظيمه ان شاء الله وعرف عنه النص وعرف عنه الاجتهاد بنشر الملجا السلبي وقد يخطئ الإنسان كل نخبه لكن العالم اذا اخطا ما يحارب ما صح بالادب والاحترام ما احد الا يعظم الخطا في نقطة والمطلوب من التلفيين المصريين والمغربيين والتواضع والتوجيه الصريحة بالأدب والاحترام وإذا أخطأ أحد منكم سواء من الطلاب أو المعلمين أو المدراء فإن صحة الجمل والقوة والصدق ما تقوم صراعات باركة في باركة أحد السنة يا نكتب فيها فكمة سلم فيها الثقافي كالتلاح في وعنكم بسج السلف واتتذبوه بارك الله فيهم في أقائدكم وأخلافكم ومعاملاتكم وبين احتراب العلماء والاستفاد منهم بارك الله بيهم وفضل الله الجميع لما يحبوننا البعض وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحسن الله, الله عليك يا شيخ، أحسن الله عليك وجزاك الله خير وبارك الله فيك وجعل في مزين حسناتك أحم الله حسن إليك وبارك فيك. سمع هذا الشيخ عادل معك يا شيخ. السلام عليكم. سمع هذا أو معك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه لكم الله شيخنا وبارك الله فيكم وجزاك الله خيرا ورفع الله قدركم كيف حالكم؟ جزاكم الله خير الله. الله يحفظكم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا على هذه النصائح واسال الله ان يثبتنا وان يوفقنا للعمل بما يرضيه جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا ما جاب الله دعواتكم حفظكم الله أمرك. أو حفظك الله حفظك الله جعلنا الله من العاملين الله يحفظكم. ابشر وحفظكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله